كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون بل ثوب القفار ما كانوا يفعلون